ولمّا توجّهت للقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواه السبيل ولمّا ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون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 فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتيها ثين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمنع عشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك تَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامَ ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيل